جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب ان تتمالك نفسك سائر هذا اليوم لا تسمح ل أ م ر كبر أ و صغر أ ن يستثيرك ضيق على الشيطان مجرى الدم ولا تسمح له بالتمادي في الجريان جرب أ ن تعيش يومك كاملا بلا انفعال ولا غضب غير مبرر وتذكر و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا, لا, تغضب, لا, تغضب, لا, لا تغضب لا تغضب لا تغضب, لا تغضب, لا تغضب, تغضب, تغضب جرب أ ن تكون حليما اليوم لتعلم كم فاتك من الهدوء حينما كنت تستثار جرب جرب جرب, جرب, جرب, جرب